السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل عليما من حكيمة وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبي وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوسقى نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقه في. انتهينا في اللقاء الفائت إلى أنه الطغوط، حقيقه حقيقة شكل الطاغوت الطغوط هم قسمين أو جناحان إن شئت أن تسمي أن الطاغوت له جناحان الجناح الأول هو عبادته غير الله عز وجل الجناح الثاني هو التحريم اللي هو التشريع بقى. اللي هي قضية البرلمان وغيره التشريع والتحاكم إلى غير الله عز وجل والتحريم والتحريم ونحو الزفاف عاوز اتكلم آآ آآ نتكلم يعني آآ آآ كيف عبدت الاصنام قصة عبادة الاصنام نفسها وبعدين بقى نتكلم عن تاريخ الشفت بقى في بعض الهداء مرة, مرة اخرى ان شاء الله لكن عايز ننبه النهاردة بس على مسألة العبادة كيف عبد غير الله عز وجل احنا ذكرنا في اللقاء الفائت كلام شيخ الاسلام من تامير رحمه الله انه ما عبدت الشمس ولا القمر الا بالمقاييس وده من الأشياء اللي عاوزين نحذر منها يا إخوة النهاردة بقى كل الكلام هو عبارة عن مقاييس يعني لك مثلا ده لا يجوز ما هو ده يجوز يبقى ده زي ده عملية القياس عند الأصول عند الأصوليين هي عملية صعبة جدا عملية عظيمة القدر جدا وكثير من الناس وأحيانا يحصل خطأ كثير من أهل العلم في هذه المقاييس ويردوا على بعض وقصة جديرة جدا فمسألة النحد حد لا يسمعوا هذه الحين نتكلم على العلماء المجتهدين والعلماء الكبار الأكبر العلماء فكيف بنا نحن ونحن يعني نتلبط في الطريق الآن؟ إزاي العام بيقول لك ما دي زي دي وهذا هو الخطأ الجسيم جدا الذي تطاول فيه العرب في الجاهلية فقالوا إنما البيع من توريبات شالوا كده هل ما تنازل بيا وتأخذ فلوس وين بتأخذ بتد فلوس وتأخذ فلوس برضو يبقى كل واحد لا مش كل واحد وإذا فرق الله بين مجتمع فلا يجمع بينهما أحد وإذا جمع الله بين مفترق فليفرق بينهما. إذا لازل تاخد بالك ان ما عبدت الشمس والخمر إلا بالمقاييس والشبهات. آآ فيحنا النهاردة الدنيا بقى مليانة شبه في هذه القضية. وحنعمل إيه؟ يعني إيه وحنعمل إيه؟ يعني بقى البلد هتخرب. أيوة أنا بقى أنا عايز أسأل سؤال بقى. الآن الإنسان ما بنزل قبل. يسأل لو انت ما صلحتش مصر ليه ولا ما صلحتش سعودية ليه ولا ما اليمن ليه ولا ما صلحتش ال... فيه حد يسأل عن كده انت بتسأل عمال ربك ومدينك ومال الرجل الذي يبقى فيكم فهو زائل بجالك الحديث المتوافرة في على ال... في ال... النبي عليه الصلاة والسلام يبقى انسان لا يسأل عن هذا صحيح عندنا ان امر معروف وناية عمكر عم وكل شيء لكن انت ما تقولش انا حضحي بكل حاجة انك تجعل دين انا مفسدة لا انا مليش دعوة لا يقع الإنسان في هذا المحدود هذا شرك أكبر بيقف في وجه الإسلام مباشرة في أصل الإسلام مباشرة اذا كيف عبدت هذه الأصنام إزاي الإنسان مفتور؟ إن الإنسان مفتور وإن الإنسان مفتور على عباده الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل وعلى الخضوع لله عز وجل ومعرفة الله عز وجل ثم هو بعد ذلك يأخذ حجرا وصنا إزاي ده حصل زي ما قلنا بالمقاييس والشبهات قيل لعمر بن العاص رضي الله عنه إنك رجل موارث العقل فكيف عبث حجر؟ عمرو بن العاص عرف إنه كان من دهات العرب، فإزاي تعبت حجر؟ فقال تلك عقول كادها بريها وأنا عنده تتأمل في الكلمة العظيمة دي تلك عقول كادها بريها أول ما العقل يبدأ يفكر انه يعبد غير الله ان العقل يبدأ يفكر انه يتخلى عن المحراب التوحيد يبتلع على طرس قول من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن وماذا لذلك تجد ان في فيه اقوال غريبة جدا انا مقاليش احنا مضطررين اسوزان ازا قتل الميتة ايه بقى اللي قبل للطرار والميتة للاكراه والشرك ايه اللي جاب للده ومتقالش الكلام ده زمان ليه كنا استثمرنا حتى الفترة تاعة الزمان ليه ما قلناهش الزمان لا اصل الوقت غير الوضع، اقول لما كان الوضع غير الوضع كنت بتنفرني دي عنه بصيغة ان هذا من الشرك. اكتلتقي بقى هذا من الدخلات. ده ممكن يا لكن الولد لازم كده ان تعرف ان القول الذي لا يكون صحيحا يقع فيه الاضطراب. فان الحق قبلج وان الباصلة نجلج. ليه? لاني نوية ابتداء. ان انا اتخلى عن محراب الترحيط. فكتويت على طول. الناس الله العافية. قيل لخالد بن وريد رضي الله عنه أنت على وفرة عقلك كيف عبدت الأصلاف فقال كان عندنا رجال أحلامهم كالجبال فلما ماتوا أبصرنا ودي يبقى ليها إن شاء الله يبقى ليها شيء خاص في مسألة ان الكلام عن اتباع العلماء واضوابت ذلك أن أقول لك والله إذا مدهنا لك ده شرك مش تعرف ما شرك؟ شداد درس كده درس في معارض القبول والطحاويه ومش عارف انا ده شد قول له هو عارف ان هو شد ده بنعمله ليه يا استاذ ابو الشيخ لا مفيش كده فينك تقول لي الدليل ولما حدث البحث قديما يحصل بحث ثاني ده انت لي في شرك وانت بتقول لي مثلا ما ما ما, ما, ما, ما تعملش معصيه صغيره ولا بتاعه ولا بص ده انت بتكلمني في الشرك الاكبر الشرك الاكبر الذي يفك اصلا الاسلام مفيش حاجه اسمها كده الصحة. تعالى بقى نتكلم على الصحة ونقولين أي مصحة. وزي قرر الشاطبي يقرر ابن تيمية وقرر ابن قيم وإتفاق أهل العلم بلا خلاف. لا يختلفون في ذلك. إلا شر شر أكبر مفاسده هي الشر. ولذلك قال ابن تيمية رحمة الله ولم يجعل الله عز وجل مصحة عباده أبدا في الشر. في يوم مصحة خالص في الشر. زى أنت تدعي أن في مصحة أو على الأقل في مفاسد يعالجها في الشر. فخلي بالكم يا اخواننا ازاي حصل ده واحنا عن الجناح الاول للطاغوت وهو جناح العباده كيف عبدت الاصنام عبدت الأصنام من بعد من قبل عهد نوح عليه السلام ولذلك ارسل الله نوحا عليه السلام بالرساله لاجل لاجل ما وقع من عباده الاصنام والحديث طبعا في صحيح البخاري مشهور جدا عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال أنه قال كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام طيب وما قال إيه اللي حصل قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وقالوا لا تظن أليهتكم ولا تظن ودى ولا سواعة ولا يغوث ولا ونسرة ولا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم, انتسخ العلم عبدت الحديث صحيح الدخاري يبقى القصة هي انه لما حصل ان ودي وسواع ويفوس ويعوق ونصر كانوا ناس طيبين وناس مأمين وناس موحيدين وكانوا بيقوموا بفتوى الناس زي ما ذكر ابن كثيره في في التاريخ ذكر انه كانوا يقومون بافتاء الناس يقفوا على افواه الشكة يطعموهم يطعموهم الفعام وكده ويفتوهم كمان يا عطلوح تهجع تعمل ايه فقه الحج غلطف كذا والله اذا بحت قبل ما اعمل كذا يوم يقوله الفقه الحد يفاهموا فخ الحد. و... آه... و... و... و... وكمان يأكيوهم وشربوهم. كانوا ب... معظمينهم جدا وبيحبوهم قوي. فلما ماتوا ام جيش يطلق قالوا ايه والله احنا انا زعلان برضو. ان ود وسواع واصحابه ماتوا وكده. الناس قالوا اه والله احنا كمان زعين. قالوا اذا ما تعملوكم كده يعني حاجة كده عند عند في مجالسهم. كانوا بيعودوا معكم هنا في المكان ده والمكان ده والمكان ده. يعملوا المكان اللي كان بيقعد فيه ود. شكل صورة كده اللي ده واد يا جماعة. بس عشان نفتكره بس عشان مش حد انا عايزين نفتكره بس عشان تقدر بس قول الله عز وجل ايه يا الذين امرت اتبعوا خطوات الشيطان وهي تدعو من تتبع خطوات الشيطان انه يمر بالفحشاء والمنكر شوف ازاي هي خاطه كده تيجي في الاول وحوارتك على طول يوديك على على الشركه على طول ولذلك ايه المسألة من الاول واحنا العلماء نتعرض لنا. والله معلش ممكن نبقى موجودين امم بس احنا برضو ده هذا منكر ولا بد ان احنا نكرهه طابعه يا جماعه خلاص هيبقى موجودين بس احنا لما نبقى موجودين دي طريقة يعني ايه؟ اه والله احنا بنقول بنحتاج يعني ومش عجبنا وبتاع ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا ايوه صح ماشي بس احنا جنبنا في مخالفات شرعية كبيرة جدا قال لك لا اصل الامام الشوكاني بيقول انك ممكن اذا اذا اذا خالطت اهل الفسق تخالتهم للمصلحه الاكبر فممكن أخلصهم علشان ننجي زنة وهم مصلحة أكبر بكتير. قالوا له بس حضرتك دي مش شايف مخلص أهل الفسط. دي أنا شايف الصليب مرفوع والقدس بيتقال. وده إحنا واقفين دي أنا شايف بيتقال إن الله سالسة ثلاثة واحنا مسكين قيد بعض ومحرشهم وهم بيقولوا كده. ده إيه بقى حضرتك ده؟ الكلام تقال إن ده كلام الشوكاني ومحد يشدق هو الشوكاني يوصد أهل الفسط اللي هم مسلمين برضو ما بيعملوش الشر لكن هو رجل منحرف في نفسه وانا هو اتفقنا وهو ان احنا ننجز مصطلح معينه زي ما بيحصل في الجهاد وفي القتال كان في ناس مقرفه موجوده في جيوش المسلمين وبيخشوا بيقاتلوا انهم مخاصبون بذلك ايضا فيقاتلوا دفعا للعدو الصائل انما انا ما بقعدش مع عشان يعمل لي هو الفسق بتاعه وانا ابقى ابقى راضي بيه لما بيعمل ليش فسق يا فندم لحضرتك بيتكلم بيتكلم في شركه اكبر ده بيقول ان الله ثلاث وثلاثه وانت واقف محوط عليه وتقول له تفضل كمل القداس بتاعك ده اسمه ايه بقى ده اسمه ايه لما تفاجئ تلاقي ان ان الزمان في ساعتها في ساعه تحديد يناير وكذا ان فوجئت لقيت ان بعض الشباب بيحدث وبيقول احنا لما بدانا نقول لا لا لله الله و وانه نذكر بالنصيح بهذه العبارات المحفزة للإيمان وكده ان البعض المعنس يقال له لا الصالة دي ما لاش لون. متكلمش خالص نتكلمش خالق كلام ده هنا خالق وما ليه حنعمل ايه طيب طيب واللون بقى ان نرفع القدس كما لاش لون يقول لون نرفع القدس وبعدين تتمم صفات فتوى الشوكاني بالشكل ده وليه غير مطابقه للواقع ليه مش المفروض الفتوى تنزل الحكم على الواقع واخراج ال ال فتوى تنزل الحكم الحكم الشرعي ينزل على الواقع ثم تخرج منه فتوى شو هذا الفتوى ازاي الواقع ده كان مخالف للواقع اللي انت قلته وبعدين عملنا وانتشر في الناس وبقيت كده فبدي خطوة وبعدين خلاص اول ما نطبع بقى هنبقى خلاص يا جماعة احنا نعمل احزاب وكانت صدمة كبيرة واحنا هنتكلم في المسألة دي ان شاء الله وناخد خطواتها ونشرحها لاني زي ما قلت لك الرائد والاكذب واهلا وانا لازم اقول لك الحاجة لازم اقول لك كده اللي حصل انه دي خطوات جمع لهم والله يا جماعي احنا بنحبهم بس, بس. يعني تصور صورة كده هنا وهنا وهنا في مكان في مكان وادي صورة مكان شباع صورة مكان عشان كده موضوع الصور موضوع عظيم في الإسلام أول. ورح قال لهم كده وتقعدوا مو بتفتكروهم بس بس انت مش ده الوفاء ولا ايه مش ده من الوفاء ولا ايه فبدأ هو بدماغه بقى ما هو ده بدماغه هي دي المشكله بقى موضوع الدماغ ده ان هو مفيش استدلال فبدأ يقول اه والله صحيح وزي ما حياتي ان شاء الله في مسألة عمل الامه الشاطبي بيقول ان كل البدع اللي نشات نتجت نتجت بسبب ان الناس ما تموش بمنبع قبلهم اللي كانت ماشيه سبيكه واحدة كده الصحابة شبههم خالص التابعين شبههم اتباع التابعين كل واحد بينقل العلم كده كله بيبقى العلم عن من قبله المطابق لعلم السبب. لما جت البيت عن اخرت اتعرفت. قالوا له ده ما كانش عليه السبب. لما طلع المعتزلة لما طلع القدرية لما طلع المقام اتعرفت على طول. لان كان جملة واحدة. فهو ده. اللي حصل انه خلاص يا جماعة معلش اه ممكن نحطوهم عشان بس نفتكرهم وده حاجة واشة. ده وفاء منا المشايخنا والاهل الفضل فينا. طيب خلاص ماشي. راحوا قاعدين حواليهم ونشي زرائع الشيطان. كده؟ أموا حواليهم لما عادوا حواليهم والشيطان بقى عنده الخطة بتاعته خطة طويلة أمسابهم الجيل الكبارد الكبارد المهاته الجيل, الجيل اللي بعدهم قال لهم أول ما هزم كلا وقبأ كبارد وزعلين على رجالة دي وحزان عليهم دي ناس نفس أصحاب فضل جدا جدا جدا فالتانين بقى وأشد حبا وأشد جلوسا وأشد كده وأعدوا عندهم أكثر وأكثر وأكثر فلما نسخ فلما نسخ العلم ذهبت هذه له بقصة يا إخوة لازم تعرفوا كده. اللي يعبث في دين الله عز وجل عبثه هذا بيرفع أحكامه. يعني واحد طلع من دماغه بدعة وقال لك والله ممكن نعمل كذا. هتروح السنة. وصدها. ولذلك جاء في الأثر كده. إذا ابتدع الناس بدعة اخذت منهم سنة. أو سلدت منهم سنة. فلا ترجع إليه. مش بسهولة بقى يا رجوات ليه? لأنهم توائموا على ذلك وتوافقوا. فانت هتطلع بدعة نهارة. هتقول لي والله اعمل كذا ولا اعمل كذا طيب وبعدين هيتسحب قصادها بقى رصيدك من, من, من السنة ولذلك هتكلمني وتقول لي احنا ممكن معلش ممكن يعني ثلاثة اربعة سنين بس كده شوية تشريعات وبعدين بعد كده اللي نرجع لحكم الاصل ده بقى سبيل عشان يحكم ربنا مش هيحصل حكم اسمع اللي بقولك عليه مش هيحصل زمان قال ان انا نريد ان نحكم بما انزل الله لن نريد ان نحكم بما انزل الله ما كنتش عارف هو بيخاطب مين بالزبط ومتوقع مين اللي يقدر يقوم بالحكم ده بس هي كانت كلمة مقربة شكلها البلاغي شكله حلو وتنفع تبقى خطبة لكن ما كانش تحتيها معنى شرائع طيب حصل ايه؟ حصل انك حكمت بكل الشرائع الا ان تحكم بما انظر فخلي بالكم للعقوبات لما قعدوا تحتيها لان اللي حصل بالزبط لما قعدوا تحت لما تحت يود وسوع ويموس وعوخ ونص حصل انهما فلما انتسخ العلم كما قالوا ابن عبد اسعاد الله عنهما او نسخ العلم يعني ايه؟ يعني كجماعة جاهل فهمت؟ عشان كده انا قلت لك مفيش حاجة اسمها حد يجهل بربنا ولذلك قال الله عز وجل وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا قالوا كده احنا كنا مش اشركنا اشركنا عارفين انه في شرك وعارفين انهم عاملوا ايه بيضا قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره ده طبعا بينقله ابن كثير في البداية في البداية والنهاية. قال ابن عباس وصارت هذه الأوسان التي كانت في قوم نوح في العربي بعد. وهكذا قال إكثيم وضحك وخسادا محمد <تصفيق> ابن ده كلام ابن كثير في البداية والنهاية الأوسان اللي كانت ود وصواع ووَجِدَة العرب جابتها وحول لك بقى حصل إزاي الكلام ده لما نتكلم عن قصة عبادة الأصنام اللي ده ما بس على الأصنام نتكلم بقى إزاي حصل الحراف عن عبادة الله وجل في عبادة الأصنام وكده طلعت إزاي مرة تانية في العرب لما راح جابها عمر بن الحي الخزاعي. يقول ابن جرير في تفسيره بسنة. إلى محمد بن قيس قال كانوا قوما صالحين لهم أودوا أسواع ويقويس يعني وأصحابه قالوا كانوا كان قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا على العبادة إذا ذكرناهم إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء أخرون دب إليه الإبليس فقال انما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم شوفت حصل ايه قال لهم ده كان بالمطر بتنطر بسبب الناس ان هم بيعبدوهم فعملوا راحوا عبدوهم عبدوهم من دون الله عز وجل ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله ايضا وقال ابن أبي حاتم وساق سنده إليه وسق سنده عن إلى أبي جعفر الباقر رضي الله عنه قال ذكروا عند أبي جعفر وهو الباقر وهو قائم يصلي يزيد من المهلب قال فلما فعل من صلاته قال ذكرتم يزيد من المهلب أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله قال وذكر ودا رجلا صالحا وكان محببا في قومه فلما مات عكفوا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في سورة إنسان ثم قال إني أرى جزعكم على هذا الرجل فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه قالوا نعم تصور لهم مثله قال وضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرون، فلما رأى ما بهم من ذكر، قال هل لكم أن أجعل في منزل كل واحد منكم تمثالا مثله ليكون له في بيته فذكرون؟ قالوا نعم. قال فمس فمثل, فمثل لهم. لكل أهل بيت تمثالا مثله مثله فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به قال وادرك ابناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به قال وتناسلوا ودرس اثر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله فعل ذلك أولاد أولادهم فكان أول ما عبد غير الله, ما غير الله ودا لصنم ودا الصنم الذي الذي أسموه الذي سموه ودا ومختبى هذا السياق يقول ابن كثير أن كل صنم في هذه عبده طائفة من النس كفرقت الأصنام وراحت مع الناس وصارت في الناس بعدها سنة كما في الصحيحين. الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ذكرت عنده أم سلم وأم حبيبة تلك الكنيسة التي رأيناها بأرض الحبشة يقول له ماري لها مارية فذكرتها من حسنها وتصاوير فيها قال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل فقيت بعد كده السنة بقى واللي يموت يعملوا صورة وبعد سبقى بقى, بقى على طول بقى يعظم شفت زي صارت في الناس? ولذلك يا اخوه اللي احنا بنعمله النهاردة مش حاسين بنعمل ايه في الخلق? لح تبقى سنة في الناس. الناس بعد كده حيقول مفيش مانع ابدا انك انت تحكم بغفير ما انزل الله ويبقى عليها الشارة الشرعية لما تبقىش قبل كده. صح. طباعة بارزة لانه مع الاسف الشديد اجتمع وجوه من المشريح حولها وبدأوا يقولوا يدعمونها العام حتى ما فهمش انتم بتقولوا ايه هو الكراهة والاضطراضة العام بفهم انه عادي انه ما فيش مانع عبدا بتخص فيها فحتى لو ما حصلش المقتضى اللي انتم قلتوه معين مباطن الصحيح اللي هو الاضطرار لكن حتى لو ما حصلش المقتضى حيود تجائز جدا وما فيوش حاجة وادخل في قوله الحال بقى الانتخابات ان الساقي ناس كتير قوي و وناس هم ملتحين ودي شكله كده وممكن نروح ننتخب مثلا حد على مين تقول له ليه اقول لك الاصل هما على الاصح انا اصح ازاي المفترض انك انت لان في الحقيقه هي مش سكه ولا سبيل ولا وسيلة اصلا لان يتخذ هذا الأمر. كانت هذه قصة اول ما عبد غير الله عز وجل ثم تواع... توا... تواتر الناس على ذلك وصارت عبادة الأصنام على ما ساذكر لك إن شاء الله عز من قصة عبد لكن هذا كان الجناح الأول للطاغوت الجناح الثاني هي قصة الحكم والتشريع بغير ما أنزل الله عز وجل وجل في الخالق الله عز وجل أن يجعلني ويقبل مما إذا جاء بدر وإذا نول ينتهى وعقل مسواه فهدى نفسه وأقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.